بسم الله الرحمن الرحيم يسطح لله ما في السماوات وما في الأرض له المرك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بظير وَلَقَدْْتَماواتٍ وََضضِ الْعَقِّ وَصَهُ وَلَكُم فَأَحْسَنَصُ وَكُمْ وَإِلَ يِهِ الْ المَصُو علمُ مَا فِْتَمواتٍ وَلََض وَيعلَمُ مَا تُسِجونَ وَماَا تُعلُِون واللَّهُ عَلمُ بِزاتِ صْفُدُون ماتِكُ بَأُ نَّزينَ كَنْفَروا مِن قبَنُوا فَذاقُ وَبَلَ أَعملْرِهٍِ وَلَهُم عَذابُ نَل ذَلِكَ بِأََّهُ كََ التَّاتِهٍِ وَرُسُنُهُم بِالْبَكنَاتِ فَقَُوا أَبَصَرُون يَأعدُ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهِ وَاللَّهُ غَنِيْجٌ حَمِيدٌ زَحَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبَعَثُوا قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِي أَنزَلَ فِي الْقَلْبِ ذَنَنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ جَمْعٍ فَذَلِكَ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صُوَالِ أَنْ نُكَفِّرْ عَنْهُ سَجِّئَاتِهِ وَنُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْمٍ من تَحْتِهَا نَنْغَارُ خُوَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصوب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَذَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللَّهُ دَنْكُمْ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم وأدوا لكم فاهذروهم وإن تأفوا وتغفروا فإن الله غفور رعيم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 هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضائف لكم ويغفر لكم والله شكور عليم عالم الغيب والشهادة العزيز العكيم